يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُم مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَن عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلَّا بِنِسَانٍ قَوْمٍ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَن نَّأْخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الْضُلُماتِ إلَى النُّورِ وَدَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إن في ذلك لآيات لكل طفال شكور